ومن غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآشرة من الخاسرين حجاج على أهل الكتاب بعد أن وبخهم تعالى في الآيات السابقة فغير, دون الله فغير دين الله يبغن أي تبغن معش النصارى واليهود فإن قالوا نعم فقل أنت قل آمنا بالله إن قالوا كذلك قل أنت آمنا بالله وما أوحى من شرع للأنبياء من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسلاق وموتية موسى وعيسى والنبيون من ربهم كل هؤلاء نؤمن بهم لا نفرق بين أحد منهم وإياك أن تتبع الذين يريدون أن بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر في بعض أولئك هم الكافرون ومن يبتغى الإسلام دينا فلن يُقَبَّلَ منه في الآيات من الخاسرين أي يخسرون أنفسهم أليم يوم القيامة ذلك والكُسران المبين وبهذة الآية يكون بطلا سائر اللتيان فلن يُقَبَّلَ منهم يبقى مين فعش واحد تاني يقولك النصران مؤمن اليهود مؤمن الم شعرف كذا قل له ومن يبتغل الإسلام دينا فلن يقبل منه تمام لا يسمى من أهل الأدياء لا يسمى اليهودي هل نحن نتوقف في كفره أو نحن نتوقف في كفره أو في إيمانه كل ده باطل وطرهان فلا يغد عنكم بعض الناس والمتعلمين والذين اشتروا الدنيا بالآخرة ومن يبتغل الإسلام دينا فلن يقبل منه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 إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم انظر ما زادت سياق الآيات في أهل الكتاب وإن تناولت غيرهم ممن ارتد عن الإسلام من بعض الأنصار ثم عاد إلى الإسلام فأسلموا وحسن إسلامه وحسن إسلامه ففي كل هؤلاء يقول الله تعالى كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم فقد كفر اليهود فقد كفر اليهود بعيسى وشهدوا أن الرسول محمد حق وجاءتهم الحجج على صدق نبوته ومع ذلك فإنهم كذبوا أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها فتلك اللعنة موجبة لخلود النار ولياذ بالله لا يخفف عن العذاب ولا يمهلون ليعتذروا ولا هم ينظرون أي لا يمهلون ليعتذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك أي من بعد الكفر والردة والظلم وأصلحوا نفوسهم بالإيمان والعمل الصالح فإن الله غفور رحيم فالتوبة مقبولة متى قامت على أسسها واستوفت شروطها ومن ذلك الإقلاع عن الذنب فورا والندم على ارتكابه والاستغفار والعزم على, عودة الع... على عدم العودة إلى الذنب الذي تاب منه وإصلاح ما أفسده مما يمكن إصلاحه إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم الأرض ذهب ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم ومالهم الناصرين هذه الآيات في اليهود خاصة إذ أخبر تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بموسى والتوراة ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا بعد إيمانهم أي كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بموسى والتوراة ثم ازدادوا كفرا أي بمحمد والقرآن تمام لن تقبل توبتهم إلا إذا تابوا بالإيمان بمحمد والقرآن لكنهم مصرون على الكفر فكيف تقبل توبتهم مع إصرارهم على الكفر ولذا أخبرت على أنهم هم الضالون أي أبعد الحدود في الضلال ومن كانت هذه حاله فلا توب. ولا تقبل توبته ثم قرر مصيرهم بقوله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أي لا يقبل منه يوم القيامة معنى لا مال له يومئذ ولكن من باب الفرط والتقطير لو كان عنده ما قبل منه حتى ولو كان ملء الأرض ذهبا ما افتدى من عذاب الله يومئذ أي هاته هاته هذا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أي من الشر وسائر الأمراض القلوب نجانا الله وإياكم منها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يخبر تعالى الراغبين في بره تعالى وإفطالي بأن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة بأنهم لن يغفروا المطلوبين من بر ربهم حتى ينفقوا من أطيب أموالهم وأنفسها عندهم وأحبها إليهم ثم أخبرهم مطمئنا لهم على إنفاقهم أفضل أموالهم بأن ما ينفق من قليل أو كثير نفيس أو خسيس الله به عليهم وسيجزيهم عليه وقد جاء عن أبي طلحة حينما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله إن أحب مالي بيرحاء وهي حديقة فاجعلها حيث أراك الله يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم مال رابح أو مال رائج يجعل في أقربائك فجعل في أقربائه حسن بن ثابت وعبي بن كعب وغيرهم هكذا كان أمر استجابة الصحابة للتنزيل هكذا كان أم وانظروا إلى آيات مثلا شرب الخمر كيف حينما نزت آية التحريم المطلق والنسخ المطلق فقال فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا يا رب وغيرها من الآيات سواء كانت في الآيات المحكمات أو كان في الانتهاء أو كان في الامتثال فكان الصحابة أسرع الناس استجابة سواء كان رجالا أو كان نساء حينما نظرت حينما نزلت آية الحجاب هم في بيت عائشة لم ينتظروا أن يذهبوا إلى بيوتهم ولكن أسرعنا إلى مروطين في شققهنة. تمام؟ وجعل أحدهن على رأسهم كأنها الغربان، وامتشطن بالآخر. فقالت عجب النساء أنصار، كانت أسرع النساء استجابة. هكذا يكون حل المسلم مع التنزيم، لا يتردد ولا يقول أقتنع أو يتخير ما كان لهم الخيرة.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 فمن افْتَرَى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا وما كان من إِنَّ إن أول بيته وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين آيَاتٌ آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هنا أيضا ما زال السياق مع أهل الكتاب فقد قال يهود للنبي كيف تدعي أنك على دين إبراهيم وتأكل ما هو محرم في دينه من لحوم الإبل وألبانها فرد الله تعالى على هذا الزعم الكاذب أنتم تقولون أن هذا الطعام كان محرم تمام فنقول كما قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل وهم ذرية يعقوب الملقب بإسرائيل ولم يكن هناك شيء محرم عليهم في دين إبراهيم اللهم إلا ما حرم إسرائيل أي يعقوب على نفسه من لحوب الإبل وألبانها لنذر نذره وهو مريض آلمه فنذر إن الله أن يترك أحب الطعام والشراب إليه وكانت لحوم والإبل وألبانها يبقى إذن كان ده كان من اللي فعله يعقوب مش إبراهيم قال الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا استثناء فقط ما حرم إسرائيل على نفسه أمر خاص كان نذرا نذره لعله من قبل أن تنزل التوراة إذ التوراة نزل على موسى بعد إبراهيم ويعقوب بقرون عدة فكيف تدعون أن إبراهيم كان لا يأكل لحوم الإبل ولا يشرب ألبانها فأتوا بالتوراة فقرأوها فسوف تجدون أن ما حرم الله تعالى على اليهود إنما كان لظلمهم واعتدائهم فحرم عليهم أنواع من أطعمه وذلك بعد إبراهيم ويعقوب بقرون طويلة كما قال الزل في آخر صوت النساء فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأيضا قال في صورة النعام والذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما تمام؟ إلا ما حمل الظهر إلى آخر الآية ولما طلب الاتيام بالتوراة وقراءتها بهتوا ولم يفعلوا فقامت الحجة لرسول الله عليهم فمن افترى الله الكذب من بعد ذلك أم من بعد قيام الحج عليهم أولئك هم الظالمون فأولئك هم الظالمون أي بكذبي مع الله تعالى وعلى الناس ومن هنا أمر الله تعالى رسوله أن يقول صادق الله صدق الله فيما أخترأ برسوله وهو الحق إذن فاتبعوا يا معشر اليهود ملة إبراهيم حنيفة كل حاجة بتكلمت قلوها على إبراهيم بتكون كدري خلاص بقى اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة إن كنتم تزعمون متابعتكم لإبراهيم عليه السلام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين هنا أيضا رد على اليهود قالوا اليهود قالوا بيت المقدس هو أول قبلة شرع للناس استقبالها فلما يعدل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنها إلى استقبال الكعبة وهي متأخرة الوجود فأخبر تعالى أن, وي... أن أول بيت موضع للناس الذي ببكة أي بمكة تمام؟ لا بيت المقدس وأنه جعله مباركا أن يدوم بدوام الدنيا والبركة لا تفارقه فكل من يلتمسها بضيارته وحجه والطواف به يجدها ويحظى به لذلك الحج العمر ينفيان الفقر مبارك كما جعله هدى للعالمين فالمؤمنون يأتون حجاجا وعمرا فتحصل لهم بذلك أنواع من الهداية والمصلون في مشارق الأرض ومغاربة يستقبلون يستقبلونه في صلاتهم وفي ذلك من الهداية للحصول على الثواب وذكر والتقرد لي أكبر هداية وقوله في آيات بينات يريد في المسجد الحرام تلائل واضحات منها مقام إبراهيم وهو الحجر الذي كان يقوم عليه أثناء بناء البيت حيث بقي أثر قدم إبراهيم عليه مع أنه صخرة من السخور وأيضا من الآيات البينات زمزم ومن آيات البيانات الحجر والصفة والمروة وسائر المشاعر كلها آيات ومنها الأمن التام لمن دخله فلا يخاف غير الله تعالى ومن دخله كان آمنا من هذا الأمن له والعرب يعيشون في جهلية جهلاء وفوضى لا حد لها ومع ذلك الله جل جعل في قلوب العرب تعظم البيت وتحريمه سبحانه وتعالى فكان هذا البيت أمن ليس حد يجالس بالبيت حد يتعرض له العرب الجهل الكفار كانوا على منذان تمام وقال ومن دخله كان آمنا فهنا موجوب أمن كل من دخله ليحجوا أو يعتمر ولله على الناس حج البيت من أسطاع عليه سبيلا أي لما ذكر الله تعالى البيت الحرام ومن فيه من البركات والهدايات والآيات الزم عباده بحجه ليحصل لهم الخير والبركة والهداية بشرط أن يكون آمناً من المرض والخوف وقلة النفقة للركوب والإنفق على النفس والأهل أيام السفر فمن كفر فإن الله غني عن العالمين فهذا خبر من تعالى بأن من كفر بالله ورسوله وحج بيته فإن الله لا يضر شيء وهو القاهر فوق عباده الغني عنهم أجمعين في هذه الآيات ثبوت النسخ في الشراء الإلهية ومن كل الطعم كان حلا لبن إسرائيل ما حرمه إسرائيل على نفسه فإلى الله أزاله حرم مع اليهود بعض ما كان حلا لهم كما قال على لسان عيسى وحل لكم بعض الذي حرمه عليكم ابطال دعو اليهود أن إبراهيم كان محرما عليه لحوم الإبل والبانها تقرر النبو محمدية بتحدي اليهود وعجزهم عن تفع الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم البيت الحرام كان قبل بيت المقدس بحديث صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنهم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد ودع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قا قلت كم بينهما قال أربعون عاما ثم تعلت لك الأرض مسجدا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي مشروعية طلب البركة بزيارة البيت وحجه وطاف به والتعبد حوله وجوب الحج الحج على الفور مسألة في قاعدة فقهية بسأله هل الحج على الفورية أو على التراخي؟ طبعا في كلام العلم أخذ وعطاء. فهنا بقول مشروعية الحج على الفور متى توفر النفقه والأمن في الطريق، تمام؟ وثلاثة الموانع. نيه قولي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له مش عارف اللي يحصل. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له والحديث رواه أحمد في مسنده فما دمنا مؤمورين بالتعجيل كان الفور ألزم الترخي أبعد والله أعلم وأعز وأحكمه والإجماع لأن الحج مرة واحدة في العمر لقوله صلى الله عليه وسلم الحج كل عام فسكت فقال في الثالثة لا ولو قلت نعم لوجبت لو قلت نعم لوجب كل عام إذ سأل سائل قائلا في كل عام رسول الله لما نزلت لله على الناس حج البيت فقال لا ومن يتق الحج كل عام وأيضا عمر رضي الله عنه قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا ده حديث قال ابو كثير إسنده صحيح من أطاق الحج فلم يحج ساون عليه مات يهوديا او نصرانيا الاشارة الى كفر من يترك الحج هو قادر عليه ولا من يمنعه منه غير عدم المبالاة نعم هو مسألة من كفر فإن الله غني عن العالمين هنا ممكن يؤول ان كفر أي مكذباً فرضية الحج تمام؟ مكذباً فرضية الحج أو من كفر فأنعم الله عليه فلم يحج بدأ كفر نعمة ماشي؟ الأربعة والله حتى لو أخذ بالتكفير ما بين أربعة القول في الحاج طعيف جدا القول في الحاج طعيف جدا فممكن بها في خلاف ما فيه مشكلة تمام. ولكن كما قال أولي المشخيق كنا لا نرى من الأعمال تركوه كفر إلا إيه الصلاة قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله وشاهدون على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها وَأَنْتُمْ وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون بعد أن ضحن الله تعالى شبأ أهل الكتاب وأبطلها من في الآيات السابقة أمر على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم وبيخا مسجلا عليهم بالكفر يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات لا أي بحج الله البينات والبراهين المثبتة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام والبرهن التي جاء بها القرآن والتوراة والإنجيل معا أما تخافون عقابه أما تخشون عذابه كما أرمت على رسوله أن يقول لهم مؤنبا موبخا على صرفهم المؤمنين الإسلام بأنواع الحيل والتضليل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله أي لما تصدون وتصرفون المؤمنين الإسلام الذي هو سبيل الله بما تثيرونه من الشبه والشكوك والأوهام تطلبون الإسلام العوج لينصرف المؤمنون عنه معلمكم بأن الإسلام هو الدين الحق أما تخافون الله يا أيها الذين أمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون أنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صلاة مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بعد أن انتخى الله تعالى اليهود على خداعهم ومكرهم وتضليلهم للمؤمنين وتوعدهم على ذلك نادى المؤمن محذرا إياه من الوقوع في شباك المضللين من اليهود فقال ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يرتكم بعد ايمانكم كافرين وذلك أن نفر من الأوس والخزرج كانوا جالسين في مجلس يسودهم الود والتصافي ببركة الإسلام الذي هداهم الله تعالى إليه فمر بهم شاس ابن قيس اليهودي وقيل شماس الاثنين يعني في يعني كانوا هذا الرجل ألمه التصافي وألمه التحابب وأحزنوا ذلك بعد كانوا كان اليهود يعيشون في منجات من الخوف من جيرانهم لما كان في حرب في الأوسف الخصك هم عايشين ايه أمينين دائما تعرف اليهود ما يعيشوا أمينين إلا لما كل بلد العربية كلهم متفرقة في حرب بعض. لو كانوا متصفين تلوهم ايه خايفين عشان تعرف كل اللي احنا عايشين دفين هم عايزين كده البلد العربية كده متفرقة تقسم إلى ولايات تقسم إلى أقسام حتى يعيش بودو وأمين لأنهم إذا كان كلهم بعضهم على بعض في واحد واحدة في ذلك تجدهم دائما ينشرون يبثون السموم والشكوك حتى يفرقونهم وما يدري حكام العرب ولا أدر هل يدرون أم لا يدرون فإن كان يدرون فهذه المصيبة وإن كانوا لا يدرون فالمصيبة أعظم فأمر شاس او شماس شابا ان, يذ... أن يذكرهم بيوم بعاد هو ده بقى ايه دايما, ال... دايما اللي بيحر بقى يذكرهم بقى بأيام العصبية والجاهلية انت مصري وانا بسعودي وانا ليبي وده سوداني وده أثيوب وده كذا تمام؟ يذكرهم بالعصبية والقومية تمام؟ ولا ويتركوه ويب... ويب... ويبدع عنهم الأخوة الإيمانية يذكرهم ألا نذكرهم بأيام الأمبراطور الإسلامية أنه لا فرق بين عراقي وشامي ومصري ومقدسي وغيرك إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأصبحت النعرات الموجودة ما تقولش كذا ولا كذا يبقى مصر ما تقولش كذا ولا كذا لا عراق كذا ولا كذا السعود فأصبح ينظرون إلى إخوانهم من هم على دينهم وملتهم بأنهم أقل فإن ذهبت إلى البلاد الحجازية يسخرون المصري وإن ذهبت إلى البلاد الليبية يسخرون من المصري أو ذهبت إلى كذا يسخرون من الليبي والعراقي والذلك كل ذلك نتيجة مما أرسي في رواسب الجاهلية في قلوبهم. ماذا تلك الجاهلية تعيش وتعشش في قلوب المسلمين فإذا نزعت الجاهلية إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينزع ثياب الجاهلية وينزع معاني الجاهلية من قلوب المسلمين إنك مرئ في جاهلية أو المأضع رب الجاهلية وكذلك دماء الجاهلية وكذلك تبرج الجاهلية وحمية الجاهلية جاء النيسلم ليمحوا هذه المعاني فلما نستدعيها عباد الله نستدعي هذه المعاني لما فهي التي تفرق والله ما تقرب حتى البلد الواحد لا يتقرب حتى ولو كان على عصبية البلد الواحد لأن الله كتب ذلك حتى قال في يوم الحج الأكبر الذي يأذن جمهور فرق الله عليه لهذه الأمة يبين أول ما وضع كل أشياء الجهلية وضعها كل أشياء الجهلية وضعها فلما نستدعي مع الجاهلية ويضرب بعضنا رقاب بعض وهذا ما أخاف النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يا أيها الذين منكم تطيعوا فريقهم من الذين أتوا الكتاب يربطوكم بعد إيمانكم كافرين فحينما ذكرهم بيوم بعاث وهذا يوم كان بين أوس حروب طويلة قيلنا ما كثت أربعين سنة حروب طويلة ما كانوا يطفون إلا في الأشر الحروب فذكرهم ونشدهم وشع أشعر بالأشعار حتى ثارت الحمية في قلوبهم فقاموا وتسابوا وتشاتموا وذاب كل فريق إلى سلاحه حتى, حتى كادت أن تقوم الفتنة ويقتتل فيما بينهم فأتهم ليسلم وذكرهم بالله تعالى ومقاميه بينهم فهدأوا وذهب الشر فحذرهم الله جل من مكر يهود والنصارى وأنكر عليهم ما حدث منهم حاملا لهم على التعجب من حالهم لو كفروا بعد إيمانهم فقال عز جل كيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسول كيف يحدث ذلك منكم وأنتم فك عليكم أيها الله صباحا ومساء في الصلوات وغيرها وفيكم رسوله يرشدكم إلا يعتصم بدين الله عز وجل وبالأخوة الإيمانية ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله حق تقاته وحق وحق التقوى أنك تمتثل لأوامره وتنتهي عن نواهيه حق التقوى تقول الله جل أن يطاع فلا يوصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وأعتصم بحب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أصبحتم بنعمة الله ويا رسوله وقيل الإسلام وقيل القرآن إخوانا الأخوة معتبر بذلك الأخوة تكون بذلك لا أخوة النسب ولا غيرها قال جل في حق نوح إنه عمل غير صالح وقال مصر بن عمين لأخيه الأنصري شد وثاقه قيله كذا وصاية وصاية أم بك أو لي؟ قال قال هذا أخي من دوني. لا تجد قوم يؤمن بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله لو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشرتهم ولك كتب في قلوبهم إيمان وأيدهم بروح من ولتكن منكم امهات يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والائك مفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات والائك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين بيضت وجوههم فاما الذين اسودت وجوههم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور بعدما أمر الله تعالى عباده بتقوى والتمسك بدينه والنهي عن الفرق والاختلاف حطهم على ذكر نعمه ليشكروها بطاعته وأمرهم في هذه الآية بأن يوجد من أنفسهم جماعة وهذا يدل على العمل الجماعة جماعة تدعو إلى الإسلام وذلك بعرضه على الأمم الشعوب ودعوتهم في الدخول في الإسلام يأمرون بالمعروف بالمعروف وينهون عن المنكر بالمعروف أيضا في ديار المسلمين وبين أهله مخاطبا إياهم ولتكن منكم أي يجب أن تكون منكم طائفة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبشرون بأن هذه الأمة التي في هذا الواجب هي الفائزة بسعادة الدنيا والآخرة وأولئك هم المفلحون ونهو من يسلكوا طريق أهل الكتاب في التفرق في السياسة والاختلاف في الدين فيهلكوا هلاكهم فقال تعالى مخاطباً يوم لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فلينبغي أن يكون العلم والمعرفة بشرائع الله سبب في فرق والخلاف لا ينبغي أن يكون العلم والمعرفة بشرائع الله سبب في فرق لو العلم كما هو دون أن تدخل العاطفة والحمية ما تفرق الناس أما إذا دخلت العاطفة والحمية ولم يدخل العلم والمعرفة فهذه التفرق لأن دخول العاطفة والحمية هي مما يحمل على البغي وميل القلب إلى فئة دون فئة دون بغير علم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذا جزاء الفريقين فأما الذين وجوههم مما عينوا من أهوال الموقف وما إقانوا أنهم مصائرون إليه من العذاب قيل لهم توبيخا وتقريعا أكفرتم بعد إيمانكم إذ هذه وجوه من, من تلك حالهم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرن بالله وشرائعه أما الذين بيضت وجوههم فلم يطل في الهول موقفهم حتى يدخلوا جنة ربهم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك أيات الله نتلوها عليك بالحق الذي لا مرية فيه ولا, يعت... ولا شك يعتريه فبلغها عنا وادع بها إلينا فانستجاب لك نجا ومن أعرضها لك وما الله يرد ظلم للعالمين فلا يعذب إلا بعد الإعلام والإنذار ولله ملك السماوات والأرض خلقا وتصرفا وتدبيرا وإليه المصير والمرجع ليجزي الذين أساءوا بما عاملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى هكذا الفرق بين أهل السنة والجماعة طبيعة وجوم أم أهل البدع الاختلاف فتسود وجومهم فهذا هو المرد إلى الله تبارك عليه يوم القيامة فليجب على عقلاء العباد فيجب على العباد أن يتخذوا لهم عند الله عهدا بالإيمان به والتوحيد والإيمان ب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه والتعاون البر والتقوى في أداء الأمانة أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وجزيكم الله خيرا. الثلاث